وفعله يوم النحر افضل لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما افاض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر متفق عليه الرابع السعي بين الصفا والمروه لقول عائشه رضي الله تعالى عنها طاف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروه فكانت سنه فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه رواه الامام مسلم ولحديثي اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد وابن ماجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اتفق العلماء على أن للحج شروط لا تتم إلا إذا استكملت تلك الشروط إذا استكملت وجب عليه أي حج وتقدمت الشروط اتفقوا على أن للحج واجبات وأن من ترك منها شيئا جبره بدم وتأثين الواجبات إن شاء الله في الأسبوع الآتي اتفقوا على أن للحج أركان وهي هذه الأربعة الركن في الأصل هو الجزء من الشيء ويعرفونه بأن ركن الشيء جانبه الأقوى كاركان البيت الجانب الجنوبي ركن والغربي ركن والشرق ركن والشمالي اي الجوانب القويه التي يعتمد عليها ذلك الشيء وقيل ان ركن الشيء جزء ماهيته يعني بعضا منه أبه يتكون ذلك الشيء كما أن الصلاة أركانها الأجزاء التي تتكون منها فيقال القيام جزء من الصلاة وركن، القراءة جزء من الصلاة ركن الرقوع جزء من الصلاة جزء من ماهيتها فكذلك الحج أركانه أجزاءه التي يتكون منها ولا بد أن يأتي بها الحاج ولا تتم إلا إذا أتم هذه الأركان فإذا أتمها أتم نسكة ذكر أنها أربعة هذا هو القول المشهور عنده قهائم من الخنابله وذهب العظام الى انها ثلاثه حيث جعل السعي من الواجبات وهناك مذهب اخر في ان التلبيه تركن اي انها شعار الاحرام والمشهور انها من السنن الركن الاول الاحرام وهو مجرد النيه اي انيه المحرم انيه الحاج ان يدخل في الاحرام ان يدخل في النسك من ترك الإحرام لم ينوهي لم ينعقد نسكه لا حج ولا عمره استدل بالحديث المشهر إنما الأعمال فلا بد أن يحرم وليس الإحرام هو اللباس فقط لو لبس اللباس سوف في الرياض يعني كشف راسه ولبس ازارا على عورته ولبس رداء على ظهره ما يقال هذا قد اهرم انما يحرم اذا عقد النيه بان والدخول في النسك والشعار والالامه اللباس فهو علامه التي تظهر للناظرين والذي يظهر للسامعين هو التلبيه لأنها شعار ايضا هذه اللباس شعار مرئي بالعين والتلبيه شعار مسموع بالاذن وإذا أحرم ودخل في الاحرام وجب عليه أن يتجنب المحورات التشعى التي تقدمت أفضل ذلك على أنه إنما يكون محرما ابنية عقل الكلب على أنه دخل في النسك. الركن الثاني الوقوف بعرفه عرفه مشعر ولكنه خارج حدود الحرم ليس هو من الحرم ولذلك يجوز قطع شجره ويجوز القاتل الصعيد فيه لغير المهلمين لأنه خارج حدود الحرم تنتهي حدود الحرم بنهاية مزدلفة أو بالحاجس الذي بين مزدلفة وبين عرفة فإذا دخل في هذه الحدود حدود عرفة صدق عليه انه قد دخل المشعر عرفه قيل انها سميت بذلك اي ان الناس يتعارفون فيها حيث يجتمع فيها الحجاج من كل فج عميق ياتون اليها على اختلاف اجناسهم وعلى اختلاف لغاتهم والوانهم وكلهم في ذلك اليوم محرمون لباسهم واحد لا فرق بين الامير والمامور لا فرق بين الشريف والطريف هذا اليوم يوم عرفه اليوم التاسع يسمى يوم عرفه لأن الناس يعرفون فيه قال الوقوف فيه ركن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه يعني إذ رأت عرفه لأنه الذي يفوت الطواف والسعي لا تفوت والنية عظى زمانها طويل وقت الوقوف يقول إنه في أربع وعشرون ساعة اي من طلوعي فجر يوم عرفه إلى طلوع فجر يوم النهر اربع وعشرون ساعه النهار اليوم التاسع ومساء ذلك اليوم اي ليله العاشر هذا كله وقت وقت الوقوف في فيكون أربع وعشرين ساعة. من وقف فيه فإنه قد وقف، وقد أن انعقد الحجة، الآن حددوا لعرفة حدودا، ولكن. هذا الاحتياط وهذه الحدود اجتهادية وإلا في الأصل أنها واسعة أن حدها من الغرب الجبال الغربية لكن جعلوها في وسط المسجد المسجد نمرة ان وسط الغربي ليس من عرفه والصحيح هو من عرفه وان وادينا ميره من عرفه الا ان نكون في عنه وادي عرنة وان عرفه واسعه تمتد شمالا ان ثلاث كيلو وتمتد شرقا إلى الجبال وتمتد جنوبا إلى الحرات الجنوبية انه تمتد عن الجبل نهو كيلوين عن الجبل الذي يسمى إلال ويسمى جبل الرحمة فهي واسعة يعني لو كان مع الفجاج مثلهم يعني لو كانوا أربعة ملايين اتسعت لهم ولكن هذه الحدود اجعلوا هذا الاختيار وذلك لانه وقع خلاف هل لم يره من عرفه فبعض العلماء قالوا ليست من عرفه لأنها ارتصت باسم أنامرة ورجح آخرون أنها من عرفة جزء من عرفة وعرنة جزء من عرفة إلا أنه لا يقف بالوادي الوادي المنخفض والذي عليه جسر لان في الحديث عرفت كلها موقف إلا باطن عرعانة يعني الوادي الذي هو مجرسين والذي هو, هو منخفض فهذا لا يوقف فيه لكن يوقف وراءه أربا ويوقف دونه شرقا فإن هذا الحديث أدل على أن المستهنى هو أي بطن عرنة وفي رواية أعرفت أكلها موقف وأرفعوا عن بطن عرنة أي لا تزلوا في الوادي قال لي بطن عرنة فدل ذلك على أن أعرفت واشئة فقد حددوها كديماً قالوا تمتد شمالا إلى ناخل بني عامر ولكن ذلك النخل اندهر مع طول القرون وكان موجودا في عهد العلماء الأولين كابني قدامه يذكر في المغني والشعفي انها تمتد شمالا الى نخل بني عامر في حدود السنه الخمسين وخمسين او اثنين وخمسين من القرن الماضي أراد المشايخ ان يحددوا عرفه فارسل الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله من يحددونها ويحتاطوا فحددوها وجعلوا هذه الاعلام التي مكتوب عليها بداية عرضا على الجهة الغربية مثلا على الشرقيه الشرقية نهاية عرضا كذلك الحدود الجنوبية بداية عرضا نهاية عرضا ولكن هذه بلا شك ريكة عن الناس تضاعف الناس ثم أيضا صاروا يحتجرون أماكن واسعة الحملة مثلا يحتجرون ما يتسع لخمسمائة خيمة وخيامهم لا تزيد عن خمسين او ستين خيمة وكذلك ايضا الكبار الفجاج من الدول رؤساء الدول الذين يحجون يحتجروا لهم مكان واسع قد يتسعوا معهم لأضعافهم إذا كانوا مثلاً بأيه التسعر ثلاثمائة مع أنه لا يقمر فيه إلا أنه عشر ساعات أو أكل كذلك أيضا كثير من الحجاج والترفين الذين إله مجاهة أيضا يحتجون أكثر من حاجتهم أتذكر أن في أسنة من السنين أحججنا على سيارة لنا أردنا أن نجد في داخل حجود أرفة موضع لخيمة صغيرة ولم نجد مراركو بكوم أتجن لهم خيمتين ثم أمدوا حجابا في جاءة الشمال أقدر ثلاثين مترا وجعلوا هذه توسعة ليسوا بحاجة لها طلبت منهم ولكن قالوا هذا قد تحجرنا قلوا لجنة والسعفية وشوف تأتينا سيارة أو سيارات أنوقبها فيه ونحو ذالت نقول إن هذا تهجر زائد وتضييق على الآخرين فهكذا كثير من الناس يقفون خارج هذه الحدود وبعضهم يأكف سيارته بعيدا ويغفله وعائلته وفجاجة اللي في طرف بعض الخيام إلى أن يتضيب الشمس أو يأتي وقت الأنصرار وفي أعلى تضييق فنقول من نزل في خارج الحدود حاول أن يكون أقرب ما يجد فإن له ذلك وحجه تام إن شاء الله وبقياس ذلك كان وادي او مشعر منها فإنه هو يضيق ثم ينزلون في وادي محسن وينزلون أيضا في حدود مختلفه تمتد الخيام وتتسع يعني تمتد نحو نصف كيلو أكلها في داخل مزدالفة هكذا فدل على أنه إذا ضاقت الأمر اتسع المسجد مثلا يوم الجمعة إذا امتلأ يصفون في الأرتفاء اي جنوبا وشمالا وشاركا وإذا يكون الجمعة وتحسبوا لهم جمعة فتلالك هذه المشاعر إذا ضاقت فإنهم يقفون في أجمع مكان يتمكنون منه, منه فهكذا يقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جامع ليلة جامع هي ليلة العيد لأن الناس يبيتون فيها في جمع اي في مزدلفه او تسمى جمعا قال ابو الزبير محمد بن سادر التلميذ جابر فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم ارواه الاكرم تلميذ الامام احمد فصرح بانه يبقى الوقوفه إلى أن تطلع يطلع الفجر ام الليله جامع ولكن الذي يقف مثلا في آخر الليل ويأتي إلى جامع إلى مزلفة ولا يأتي إلا بعد الإشراق أو عند طلع الفجر أن أقول له فأتتك جامع فأتت فأتك المبيته في مزلفة فيكون قد ترك واجبا <تصفيق> يقول الماتا رحمه الله فمن حصل في هذا الوقت بأرفة الأهرة واحدة فهو أهل حصل يعني تواجد وجد وهو أهل أي وهو مهل ناوي وجد بأرفة ولو لحظه واحده وهو محرم متاهل ولو مهرا اي ابر من طرفها الى طرفها ولم ينزل او جاء وهو نائم في سياره ولكنه محرم او كانت المراه حائضا أمر بها ولم يدري أنها عرفها، إذا كان جاهلا بها صح حجه ولو كان جاهلا من أنها عرفها، لكنه مر بها وتحقق عنها في في عدودها الدليل على هذا الحديث <تصفيق> عروة ابن مدرس ابن عوس. ابن حادثة ابن لام الطائف نسبة إلى طيب وبقى الان الآن يسمون شمر الطيب يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمجدنها في آخر الليل حين خرج إلى الصلاة إلى صلاة الصبح بعدما أعزن الفجر فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طيب جبلان كبيران في أحائل أم حوله أحدهم اسمه أجا الذي يقع غرب حائل وفي وسطه الشعاب وفيها أيضا المساكن وبساتين ونخيل وأنب وشجر في داخل ذلك الجبل الشعاب اسمه أجر والثاني اسمه سلمى هي قوعة جمع جنوب حائل يقدر عشر أو عشرين كيلو جبل أيضا مرتفع كبير فيسميان جبالي طج والذين منهم الحاتم الطائي المشهور بالسخى وولده عدي بن حاتم الذي مدهه بعضهم بقوله بأبيه اقتدى عدي في الكرام ومن يشابه أباه فما ظلم فهؤلاء هم القبيلة طي فيقول عروه انه جاء من جبلي طي يقول أكلت راحلتي يعني مشى عليها ليلا ونهارا حتى اكلت يعني سئمت او خزلت واتعبت نفسي أتعب نفسه بمعنى انه سهر الليالي وتكلف وتجسم المشقات يقول والله ما ترك من حبل إلا وقفت عليه الهبل ها هنا هو كثيب الرمل لما جاء إلى عرفة كان في عرفة حبال يعني كثب الرمل مرتفعة وقف على هذا ثم وقف على هذا براحلته على تلك الحبال يعني كثب الرمل فهكذا يقول فهل لمهج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر أخافنا يعني في مزدرفة ووقف معنا حتى ندفع يعني حتى نتوجه إلى منها فكان توجههم من قبيل الإسراك وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء تفذه اشترط أن يكون قد وقف بعرفة قبل مجيئه إلى جامع ساعة من ليل أو نهار فقد وقف بعرفه ليلا او نهارا فدل على انه لو وقف نهارا او وقف ليلا يتم حجه وقضى سفدا الحديث رواه الخمسه وهما الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه و... أي هم أهل السنن والم... ومثمد أحمد وصححه الترمزي أي حكم بأنه صحيح قال المجد المجد هو الإمام عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام يقول وهو حجة في ان النهار عرفته كله وقت للوقوف وذلك لان بعض العلماء قالوا وقت الوقوف بعد الزوال قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف بعرفه الا بعد الزوال والصحيح انه مقيم بعرفه اذا عرفنا بان النبي من عرفه فوصلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس وهو في منها ركب راحلته وتوجه الى عرثه يقول جابر اتوجه حتى اتى عرثه فوجد قبه قد ظلمت وهذا دليل على أننا مرت جزء من عرفه هكذا فالنفي صلى الله عليه وسلم الفجاج معه وقفوا بعرفه من أول النهار يمكن بعدما طلعت الشمس بساعتين على الاكثر فدل فدل على أن نهار عرفة كله وقت للوقوف وكذا تلك الليلة التي هي ليلة جامع وثبت عرض أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه من جاء ليلة جامع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الرواف الخمسة يقول من جاء قبل طلوع الفجر يعني ليلة جمع نعرف ان جمع اسم لعرف اليه مزدلفه تسمى جمعا وقيل ذلك انهم يجتمعون بها تلك الليله ويبيتون فيها فمن جاء ليلة جمع ودخل عرفه في تلك الليلة إذا قد تم حجه أقد أدرك الحج أما إذا كان ذلك الواقف سكران أو مجمونا أو مغمن عليه وقف وهو في هذه الحال فلا يتم حجه لانه ليس منها العبادات يعني السكران عاصم بفعله فشرب مسكرا حتى زال عقله واصبح ياهله في كلامه لا يدري ما يقول فإذا ويقف بعرفته هو في تلك الحال ألم يتم هجه إلا إذا أصحى وعاد إليه عقله وهو في عرفه ولكنه العاقب على تأطيه السكر كذلك المجنون الفاقد العقل قد تقدم ان من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنون وان المجنون مرفوع عنه الكلام حتى يفيق حتى يعود إليه عقله فاذا حج واحرم وهو فاقد العقل فلا احرام له هو لم ينوي وليس مثل الصغير الصغير قد يكون معه إدراك أكثر ذلك المغمى عليه إذا أصابت الغشة قبل أن يدخل عرفه وبقي في عرفته وهو مغشي عليه ليس إدراك المغمى عليه ليس معه إدراك. فليأ بالحال لا يصح وقوفه لو رجع إلى مزدلفة وصحى أو أفاق المجنون أو أفاق السكران ورجع كل منهم إلى عرفة ومكث بها ولو دقيقة ثم رجع إلى جمع إلى مزدلفة فقد تم حجه فبخلاف ما إذا لم يرد إذا عرفه فقد فاته الوقوف من فاته الوقوف فاته الحج لهذا الحديث الحج عرفه يقول ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطا أجزاء أن أجزأهم أن أصل الإمام رحمة على ذلك لأنه لا يؤمن الوقوع مثل ذلك في القضاء أفشل إذا أخطأ كلهم وقفوا في اليوم الثامن أن لإعتقاد أنه يوم عرفه التاسع ثم لم يتبعي لهم خطأهم إلا بعدما فات اليوم التاسع عرفوا خطأهم بيوم و ويوم التشريك حكم بأنهم وقفوا في عرفة وهكذا ايضا لو تأخرت رؤيتهم ووقفوا في اليوم العاشر ما عرفوا أن اليوم التاسع هو يوم عرفة ووقفوا في اليوم العاشر يظنونه هو يوم عرفة كلهم أو جلهم صدق عليهم أنه أنهم وقفوا في عرفة الرافضة من عقدة يمكة الإسماعيلية أن الوقوف لا يجب إلا في اليوم العاشر وقفت عن بلالك مخارفة أهل السنة الثلاثة عربية سنة من السنين يمكن قبل خمسين سنة خمسين وخمسين أنهم وقفوا في اليوم العاشر ففالح بذلك الرافضة وقالوا إن الملك أراد موافقتنا حيث أننا نتكد أن الوقوف يكون بعرفة في اليوم العاشر فلأجل ذلك سروا بذلك مع أن الشهر ما جاء من يثبته ولكن رأوا من هزلة وكان وكأن رافضة جزموا بأن ذلك اليوم هو اليوم العاشر هكذا إذا سأصل أنهم إذا وقفوا في اليوم العاشر عجزهم ذلك اللي هذا هو اجتهادهم لهم السؤال هل ذلك اليوم يوم عرفه في الباطن فيه خلاف المذهب عند احمد ذكر ذلك الشخص في يد ابن تيميه هل هو يوم عرفه حقا او ليس يوم عرفه وانما هو اليوم العاشر والثامن يا صحيح هو يوم عرفه هكذا رجاه ابن تيميه يكون أمارها باطناً وظاهراً يتساءل كجر من الدول شرقية وغربية يقولون إننا لا نعمل بهذه الرؤية وأننا نتأخر عن المملكة في رمضان وفي عيد الفطر وفي عيد الاضحى وفي يوم عرفه نتاخر يوما واحيانا نتاخر يومين نتحقق ان الحجاج مثلا وقف يوم السبت ونحن لا نصوم الا يوم الاحد ونجعل يوم الاثنين ويوم العيد وعائل المملكة جعلوا العيد يوم الأحد إذن نقول لكل بلد رؤيتهم فكما أنكم تأخرون في رنظام تصومون يوم العيد الذي نصره نحن وتأخرون أن في الصيام يوما أو يومين فلكم اجدادكم ولكم رؤيتكم وكذبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج يوم يحج الناس يعني إذا حجوا في اليوم العاشر أو حجوا في اليوم الثامن فان ذلك يجزي وكذلك قوله صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحكون بمعنى ان اليوم الذي سابدأون في الصيام فهو أي أول يوم رمضان، وكذلك الذي تعيدون فيه لو فعل ذلك نفر كليل فاتهم الحج لتفريطهم لو جاءوا ناس بدماء ورجع الناس من عرفه، فقد فاتهم الحج يقول أروي أن عمر قال لهبار من الأسود لما جاء من الشام وقادم يوم النهار ما حبسك قال حسبت أن اليوم عرفه فلم يعمر بيعدار بذلك جاء من الشام وأخطأ في الحساب وظن أن اليوم الذي قادم فيه أنه يوم عرفة أقادم منه وإذا عمر رضي الله عنه ينحر هديئه ما الذي حبسك يا هبار أخطأنا في الحساب فظلنا ان هذا اليوم هو اليوم التاسع لم يأذره لم يقبله اذهبك معرفة فقال إن, إن هذا اليوم هو العاشر وقد فأتك الوقوف وأمرهم بأن يتحللوا بعمره اذهبوا وطوفوا واشعوا ويجعلوها عمره وقد فأتكم الحج هذا نركمان الركن الثالث طواف الافاضه هذا اليهوى اوله يوم العيد ويصيح بالنصف الاخير من ليله العيد هذا الطواف الركن الركن في الحج وركن في العمره دليله قول الله تعالى ثم لياكلوا وشفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نص على الطواف أما أن الطواف إبادة فاضله شريفة يصح أن يطوف بالبيت ولو لم يكن محرما يكون الطواف تطوعا يعني قول الله تعالى وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي للطائفين والآتفين والركع السجود فبدأ بالطائفين أن طهر بيتي للطائفين فدل على أنه يطاف به بكل وقت وكذا قوله تعالى في سوره الحج وان ضوءنا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فبدا بالطائفين فدل على ان الطواف عباده فاضله أروي عن عائشه رضي الله عنها قالت حاضت صحيح بنت حيين بعدما افاضت اي بعدما طاف الطواف الافاضه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت انها قد حاضت فقال احابستنا هي قلت يا رسول الله انها قد افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضه قال فلتنفر اذا امتفق عليه فدل على ان هذا الطواف لا منه وانه حابس لمن لم يات به قوله حابستنا هي وان انها ما طافت للافاضه فدل على انها لو لم تطف لاحتباس لها الى ان تطفر ودل على ان من شرط الطواف الطهارة من الخير لما كانوا في الطريق جاء جاءتوا من المدينه حاضت عائشة بواد اسمه سلف دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويتبقي فسألها فقالت وددت أني لم أحج هذا العام سألها لعلك نفسي عني هلتي قالت نعم فقال لها افعل ما يفعل الحاج غير أن لا بالبيت حتى تطولي فطهرت على ليلة وذهبت ووقفت في وهي الطاهر وجاءت في يوم العيد وتوجع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوم العيد طواف الإفاظة وكان منه النصفية ولما كان في يوم النفر أن يمر بعشر أو ليلته أن جاءتها الدورة عنها طواف الوداع ثم اتقعوا مشكلة وهي الكثير من النساء تحير تحيره ليلة العيد تصيبها ليلة العادة وإذا حابت وإذا الحجاج لا انتظرونها قد تكون دورة عشرة أيام أو ثمانية أيام وهم لا يتبسون لها بل يتوجهون إلى بلادهم، إلى العراق أو إلى اليمن أو إلى الشام أو إلى مصر أو إلى السودان أو إلى البحرين يتوجهون وإذا توجهوا فإن مهرنها لا, لا يبقى. لان في الطريق قطاع ولان الطريق مظنه متاهات لكثره القطاع في الطريق الذين يسلبون الناس ما معهم امن جفاه الاراضي ونحوهم فهم يذهبون جميعا ومعهم من يحميهم ومعهم اسلحتهم ثلاثة آلاف خمسة آلاف من الحجاج يجتمعون حتى لا يستطيع الأعراض أن يتقووا عليهم هذا الذي حاضت زوجته أو حاضت بنته ماذا يفعل أهالي يبقى وحده إذا بقي وحده إلى أن تطفر أبقي منقطعا أليس معه أن يوصله إلى بلده فإن ذهب معهم والمرأة حائضا فما فماذا تفعل تبقى محرمة على زوجها سنه إلى السنة القادمة هذا فيه ضرر وإذا قدمت السنه السنة الثانية فربما تصيبها هذه العادة اي تهيض مرة ثانية فلا تتمكن من أن يتبقى أو يبقى محرمها؟ ولم يكن هناك في ذلك الزمان استعمال الحبوب التي توقف العادة كما لا يفعلون رخص الإسلام من سيمية أنها تتحفر وتطوف ضروره ولو كانت حائضة هكذا رخص في ذلك فإذا وجدت هذه المشقة عمل بهذه الرخصة وإذا لم تؤجبت ما في زماننا أفا لا يعمل بها زماننا إذا ذهبت الهملة فانت يا مهرم هذه المرأة تبقى يومين أو خمسة أيام حتى تظهر زوجتك وبعد ذلك تتمكن من أن تخرج إما مع حملة أخرى وإما في طائرة وإما في حافلات الحافلات متكادرة ترسل إلى اقصى اليمن وإلى أقصى الشام وإلى مصر وإلى البحرين وإلى الكويت ترسل كل شيء وكذلك الطائرات في هذه الحال فنرى أنه لا يجوز له أن يمكنها من الطواف وهي حائض فلها حينئذ إذن أن تستعمل الحبوب التي توقف هذا الدم وإذا رأت أنها وقفت حقوها كاملا فإنها تطوف ولو كان في زمن العادة أذكر وقف يقرا وقته من نصف النهار. النهر لمن وقف والا فبعد الوقوف لو قدر مثلا انه وقف في النهار وجاء الى مزدلفه وبقي فيها الى نصف الليل ولما انتصر الليل افا إِلَى الى منى ثم توجه راسا الى الحرام إيه ثم طاف في النصف الاخير من ليله العيد اجزعه ذلك اما اذا طاف قبل, قبل ان يقف بعرفه فلا يصح الوقوف بعرفه لا بد ان يكون سابقا لهذا الطواف وايضا إلى أبو الدائي يبيت بمزالفة إلى بعد نصف الليل يترخص الكثير من الناس أبو المبيت بمزالفة والبعجب أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا حد لآخرة اخر آخر وقت الطواف لكن قبل أن يطعوه لا يطعو امراته قبل أن تطعو هذا الطواف مرأة لا يطعوها زوجها إذا جاء إلى ميناء ورمى وحرك حل له كل شيء إلا النساء فإذا طعف حل له كل شيء حتى النساء له أي آخرة طوافة الإفاظة إن أقول له لو طفت في اليوم الرابع الرابع عشر أو في اليوم العشرين أخره إلى اليوم العشرين أو إلى آخر الشهر له ذلك ولكن لا يتمكن مواطن امرأتي حتى يقضي هذا الركب هذا معنى قوله ولا حد لاخره لكن فعله يوم النحر افضل اي يوم العيد لقول ابن عمر رضي الله عنهما افاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد بعدما رمى وبعدما حلق وبعدما نحر توجه الى الحرم وافاب و عليه. ليس عليه سعي لأنه كان قارنا انا متفق عليه ان اتوقف الركن الرابع السعي بين الصفا والمروه وذلك لانهما من شعائر الله كما قال تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله وإذا كانت من شعائر الله كان ولا بد ان لها عباده ان فيها عباده تشرع فيها وهو السعي ولذلك قال تعالى فلا جناح عليه أن يتطوف بهما يعني السعي وقال تعيشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون أتاني بين الصفا والمروة أخذ من قوله أن يتطوف بهما وإلا فإنه يسمى سعي فكانت سنة أي شريعة ليس المراد بالسنة يا أون المستحب أي المراد الشريعة تقولوا عمري ما أتم الله حج من لم يطور أبين الصفاء والمروه أي ما تم حجه ولا تتم عمرته هكذا رواه مسلم والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي كاتبه يعني أوجبه عليكم فدل على أنفرك على هذه الأدلة والله آنم يعني الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما يترتب عليه قال رحمه الله وأذر من استمنى ولم يخف, ولم يخف الزنا ولا ضرارا في جسمه وتوعدي وعن أحمد بل فيه مع فقده خوفة كراهه تنزيه بغير تشددي وقد نقل البناء وقد نقل البنا من راى مثبت اصحاب النبي محمد حذارك من كذب اليمين فانه لا يوجب سخط الله ان يتعمد واوجب لانجا هالك من ظلامة ظلامه وندب لمندوب لإصلاح مفسدي ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعد ولا شيء في إيل المحق تيقنا وان يفتدي, وإن يفتدي الايلاء ابر فجودي لهذه ابيات من الاداره يقول وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعدي وعن احمد وعن احمد بن فيه مع فقد خوفه كراهه تنزيه بغير تشدد الاستمناء عمل ما يسمى بالعاده السريه يكثر ان بعض الشباب يعملها لأدنى شهوة وربما يتعمد ذلك لا شك ان هذا لا يجوز ويتدل على أنه لا يجوز ابي الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك غير زوجته وغير مملوكته من ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون الذين تعدوا الفدود فالجمهور على أنه حرام يعني هذا الاستمنى لأنه شبيه شبيه أبي نكاح اليد، أبي معنا أنه ينكح يدا. أروي في بعض الأثر أنه يأتي رجال وأعيدهم أكأنها خبلا، يد وفكانها خبلا، أو متفقته لماذا؟ لأنه كان يستمني بها. وهكذا وجاء وعيد أيضا وجاء وعيد شديد باللعن لأدد أو على عدد من الأفعال أذكر منهم الذين عليهم اللعن الفائل والمفعول به وناكف البهئما وناكح يده إلى آخر ذلك فناكح يده هو المستمني ثم إن هذا الاستمناء أيضا مع كثرته قد يبطل الشهوة يبطلها بهذا أن أحدهم اشتكى الينا وقال اني تزوجت ولم استطع ان اتي امراتي اتعرض شهوتي لماذا لاني كنت قبل ذلك من عشر سنين وانا استمني فكان ذلك سببا في شهوته فطريقة السلامة أولاً أن يبتعد عن ما يزير شهوته لا ينظر إلى النساء ولا ينظر إلى الأفلام عبر القنوات الفضائية عبر الشاشات ولا ينظر إلى الصور عبر الصحف والمجلات الصور الفاتنة ونحو ذلك وإذا أحس بشهوة علي أن يتعب نفسه أجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب كسر الشهوة الصيام يقول بعض الشباب اني اصوم ومع ذلك لا أجد اكتسارة الشهوه ولعل سبب ذلك أنهم يكثرون من الأكلات يكثرون من الأكل فلا يحسون بالجوع ولأن غالبا يكثرون أنه نوم وكسل لا يشتغلون ولا يحترفون فالذي يقلل من الأكل وكذلك يتعب بدنه يعمل ابي بدنه بالاعمال الشاقه التي كان يعملها اهل الحرب واهل الحرم يكون ذلك مخففا لهدة شهوته والناس يتفاوتون ففي هذا الحديث البيت انه يعزر اذا لم يخف الزنا وكانه يقول إذا خاب على نفسه الزنا ولم يجد الا ان يكسر هده شهوته بالاستمناء فله ذلك واما اذا كان يامن على نفسه فانه يعذب اي يجلد جلدات اذا ثبت ذلك عنه بعض النساء تشتكي أن انها متزوجه وان زوجها يتركها ويذهب يستملي يستعمل العزله السريه مع انه متزوج وهذا من الخطا عليه ان يعف امراته ويكسر شهوته اذا لم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه لم يخضر رمي جسمي من احتكام هذا المذنع المني ونحوه عزره وتوعد هذا هو الكون المشهور يقول وعن أحمد عن الإمام أحمد أبل فيه ام أفق خوفه يتراها عن أنه لا يصل إلى الحرام لكنه مكروه إذا لم يخف الزنا وانها كراهه تنزيه بغير تشدد ولعل الامام احمد راى ان منعه يؤدي الى ضرر فجعله مباحا حتى ولو لم يخف الزنا او جعله مكروه كراههه تنزيه البيت الذي بعده يقول وقد نكل البناء تكفير من راى مسبه اصحاب النبي محمد اي البناء احد العلماء الذين لهم شروحا في مذهب احمد ان كلا عن الامام احمد انه يكفر من سب الصحابه أتمت ذلك الرافضة الاثنى العشرية والإسماعيلية ونهوهم أفا إنهم يسبون الصحابة وبالاخص أبا بكر وعمر وبقية العشرة اللعلي أفا الذين يسبون الصحابة يسبون الدين كله أهل الدين جاء عنهم فهم الذين نكروا القرآن وهم الذين نكروا العبادات وهم الذين نكروا المحرمات وإذا كانوا كفاراً الهدياء والعلكاء الرافضه فمن ذلك ان الدين كله ليس بصحية أفيكون كافراً أمن رأى شب الصحابة ثم يقول فذلك من كذب اليمين أي من أنت أهل يمينا وانت كاذب فإنها فيه عذاب فإنه ليوجب شخط الله أن يتعمد أن يوجب أن الله تعالى يسقط عليه الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يميناً وبأكاذب بها بأمال المسلم لقي الله وهو عليه غضب وعيد شديد يدل على أن الذين يتساهلون بالاعمام لقصد أصد أن يأخذ مالا يحلفون عند الكهلي ألق أصد أن يأخذ ما يستهكونه عليهم هذا العيد وفي ذلك أيضا الآية الكريمة في سورة آل امراض إن الذين يشترون بأهدهم وأيمانهم ثمناً قليلا يحذر له قطعه أرض مثلاً أو ليحذر له في دراهم وهو يعلم كذب نفسه يشترون بأهدهم وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاك لهم بالآخرة هذا أولاً ولا يكلمهم الله عن كلام رضا ولا ينظر إليهم يوم القيامه نظر رحمة ولا يزكيهم أي لا من ذنوبهم ولهم عذاب علي، فهذا وعيد شديد يقول وأوجب علي إن من ظلامه يعني إذا رأيت مغلوما وقد أحاط به أولئك الذين يظلمونه وعزموا على قتله ظلما واشتجت إلى أنك تهلف لهم ولو كنت كاذبا تعلم كذب نفسك فلك أن تهلف عن إنقاذ مسلم وأوجب فلئن جاء هالك من ظلامه تعرف أنه إذا لم تهلف قتلوه ظلما ذكر أن أباؤ الصحابة كانوا في سرية وكان معهم رجلا أقد قتل رجلا من المشركين فجاءهم وضفر بهم أصحاب ذلك الذي قتل فقالوا هذا الذي قتل اخانا وعزم على قتله فقال بعض الصحابه ان هذا اخي اليس هو مطلوبكم فحلف لهم انه اخي حتى أطلقوه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت أبرهم واوفاهم المسلم وأخو المسلم هذا معنى وأوجب أوجب اليمين الكاربة أهل إن جهلك ظلامه وندب لمندوب أهل مفسد يعني أجوز الكذب إذا كان لشيفه فعل المندوب أو لإصلاح مفسد وقد أخ... رخص النبي صلى الله عليه وسلم ابن كذب في ثلاث الحرب والإفلاح بين الناس وحديث الرجل امراه أو حديث المرأة زوجها فأجل الكذب عفل حرب لأن الحرب, الحرب خدعا وما أشبه ذلك هذا يقول إنه مندوب منذوب الكذب والحلف لامر المندوب واذا كان الاصلاح بساد يقول ومن يولي عهدا كاذبا على اقتطاعه ابي حق امرئ يغضب عليه ويبعد العهد هو الميثاق اذا كان ألكم عهد الله أنا أتأهد لكم أو وهو مع ذلك كاذب أو لا هم عهدا أكاربا ومع ذلك كان قصته أن يقتضي حق أمرئ المسلم ومن يولي عهدا يعني أو يهلف يمينا لاجل ان يقطع حق امرئ مسلم يغضب عليه يغضب الله عليه ويبعده وهذا معقول اذا لقي الله وهو عليه غضبان ثم يقول ولا شيء في الى المحق سيقنا وان يفتدى الا ابر افجود الإله هو حلف يجوز الحلف إذا كان محقا وكان متأكنا كما إذا كنت متأكنا من حقك عند هذا الإنسان وجهدك وتوجهت لك اليمين يتقول اهلف حتى أتهقك وأنقذ حقي من هذا الذي جحد هذا معنى ولا شيء في الى المحق الا يعني الحلف المحق يعني الصادق المتيقن ومع ذلك ان يسد الا الى امر يعني كونه يترك الحلف مخافه ان يكون مخطئا ان ترك الحلف امر فجود ذلك واتمكن منه حتى لا تقع في خطا ولو كنت غير متعمد والله اعلم وصلى الله على محمد